إذ ناد ربه نداء خفي قال ربي إني وهن العظم مني وشتعل الرأس شيبة وشتعل الرأس شيبو ولم أكن بدعاءك ربي شقيا وإني خفت الموال يموء رائي وكانت امرأة عاقرة وكانت امرأة عاقرا, وكان عاقرا فهبلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا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 قال رب أننا يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيق قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من دُنّا وزكاة و كانت قيّا وبرّا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 ناس ورحمة منا وكان أمر مقضيا فحملته فتبذت به مكان قصيا فأجاه أهل المخاض إلى جذع نخلة قالت. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم من سياب فنادها من تحتها ألا تحذني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزّي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكولي وشربي وقرري عينا، فإنما ترين من البشر أحدا، فقولي، فقولي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا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 فَاخْتَلَفَتِ الْأَحْزَابُ مِنْ دِينِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فاتبعني أَهْدِكَ صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرج منك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٍ وَأَزْكَرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا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 إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب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 هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا سَوَّرَ رَبُّكَ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيًا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 حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكناه فسيعلمون من هو شر مكناه وأضعف جناد ويزيد الله الذين اهتدوا هداه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير ما رد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أنما له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 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين, لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا